حيث طلبوا من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله وأنهم تراجعوا مرة بعد مرة قال الله تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين هؤلاء هم الخلاصة هم الصفوة الذين ثبتوا لما برزوا لجالوتا وجنوده ظهروا وواجهوهم رأوا صفوف المقاتلين عيانا عندها تضرعوا إلى الله تبارك وتعالى قائلين ربنا أفرغ علينا صبرا أفرغ علينا صبرا صب علينا الصبر أنزل علينا الصبر وثبت أقدامنا في أرض المعركة فلا نفر وأنصرنا بتأييدك على القوم الكافرين يؤخذ من هذه الآية من الهدايات ما ينبغي لأهل الإيمان من الضراعة إلى الله تبارك وتعالى ودوام الاتصال به فالمؤمن لا يستغني عن ربه طرف تعي فهو بحاجة إلى ألطافه ومدده وعونه ونصره أي يقويه ان يمده بمدد منه وإلا فإن العبد يضيع ويصير إلى هلكه محققة وإلى زوال وتلاش وإذا كان في ميدان المعركة فإذا تخلى الله عنه كانت الهزيمة حليفه والخذلان قرينه فهنا الاتصال بالله عز وجل ربنا أثيغ علينا صبرا كذلك أيضا فإن ذلك يعني الخروج خروج الإنسان عن حوله وطوله وقوته فلا ينظر إلى امكانياته وقدراته ومهاراته وآلاته والعدد الذي ينضم إليه وإنما يلجأ إلى الله يسأل ربه تبارك وتعالى النصر والعون والمدد ويفرغ عليه الصدر أما إذا التفت المقاتلة إلى أنفسهم وإلى قواهم وقدرهم وأعدادهم فإنهم ينهزمون ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لكن في المقام الآخر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم اذله غير مستعدين للمعركة ليس معهم كبير سلاح وعتاد ولا مراكب كثيرة ولا عدد كثير وأنتم اذله فالنصر كما قال الله عز وجل وما نصر إلا من عند الله بأقوى صيغة من صيغ الحصر وما نصر إلا من عند الله لا يكون النصر من غيره إذا على الأمة أن تتحقق بأسباب النصر أن تراجع نفسها تراجع عملها أن تراجع النيات والمقاصد أي يكون الناس على حال من الاستقامه الطاعه، فهنا لا يقف أمامهم أحد. إذا كانوا مجتمعين كما سمعتم في الآيات، واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرق. وكما قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب حكم مباشرة. نتيجة التنازع هي الفشل، وذهاب الريح والقوة. ويأخذ من هذه الآية الكريمة منزلة الصبر. طلب ماذا؟ أفرغ علينا صبرا والصبر جاء هنا منكرا وذلك والله أعلم يشعر بالتعظيم أفرغ علينا صبرا عظيما يحصل لنا به الثبات والقوة والغلبة على هؤلاء الأعداء كذلك هذه الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى على هذا الترتيب أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فراغ الصبر أولا فإن من لا يصبر لا يحصل له الثبات وثبت أقدامنا فتثبيت الأقدام يكون نتيجة للصبر فسألوا الصبر أولا الذي هو الأصل والأساس ثم بعد ذلك تثبيت الأقدام ثم بعد ذلك جاء الترقي إلى النصر لأن النصر يحصل بمجموع ذلك فلا يحصل النصر لمن لا صبر له ولا يكون النصر حليفا لمن لا ثبات له في ارض المعركة وهكذا ايضا حينما يكون المطلوب عند مواجهة الأعداء الصبر وفي سائر المقامات التي يحصل بها الضعضعة والاضطراب حينما يهتز الإنسان أو بحاجة إلى صبر إذا ابتلي تاج إلى الصبر أفرغ علينا صبرا وقد تتتابع على الناس البلايا والمصائب وتأتيهم تترى في أنفسهم وأهليهم وأموالهم وما إلى ذلك فيكثر الإنسان من الدعاء بذلك أن يرزقه الله الصبر فهذا ركن ركين لا بد من تحققه وهكذا أيضا ما يحصل به الثبات فهو مطلوب وذلك يكون سببا من أسباب النصر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه الأمور المذكورة ينبغي أن يتذكرها المؤمن دائما وأن لا يغفل عنها لا سيما في حال الشده والحرب قتال ونحو ذلك بمقامات الشده لا يذكر سوى الله تبارك وتعالى لم تلتفت قلوب هؤلاء يمنة ولا يسرى لم يلجأوا إلى مخلوق فيخذلوا وانما القوا بحاجتهم وتوجهوا بفقرهم إلى ربهم ومليكهم ومولاهم ربنا أفرغ علينا صبرا فأهل الإيمان لا يلتفتون بمثل هذه المقامات لا تتلفت قلوبهم إلى أحد من المخلوقين ربنا وكما ذكرنا من قبل في دعاء الأنبياء في القرآن أنه يكون بهذا الاسم الكريم ربنا غالبا ربنا وقلنا بأن ذلك والله أعلم كما ذكره الشاطبي وغيره أن من معاني الربوبيه العطاء والمنع والمدد والنصر والنفع والدفع كل هذا من معاني الربوبيه ماذا تطلب ماذا تريد قل يا رب يا رب والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ما قال فقل لهم إني قريب أجابهم مباشرة فإني قريب هناك إذا سألك عبادي وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل لهم إني قريب قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا لكن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون استجيبون بالطاعة والإيمان والعمل الصالح أترك مخالفته ومعصيته ثم قال الله تبارك وتعالى فهزموهم بإذن الله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 وأعطى الله عز وجل داود بعد ذلك الملك والحكمة التي هي النبوة وعلمه مما يشاء من العلوم كما قال الله عز وجل وعلمناه صنعة لبوس لكم صناعة الدروع إلى غير ذلك من العلوم الدنيوية والعلوم الدينية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض يدفع بأهل الإيمان والطاعة أهل النفاق والمعصية أهل الكفر والضلال يدفع هؤلاء بهؤلاء يدفع أهل الإيمان بأهل الإشراك وإلا لفسدت الأرض بغلبة الكفر ولعم الكفر والشر أرجاء المعمورة ولكن الله عز وجل يدافع هؤلاء بهؤلاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وتمكن الضلال وعمت الشرور ولكن الله ذو فضل على العالمين بهذا الدفع وأن هيأ هؤلاء وأن الكفر لم يعم أرجاء الأرض يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن من صدق الله وأحسن الظن بربه تبارك وتعالى ولجأ إليه فالله ناصره فهؤلاء لما قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافي خرجوا من حولهم وطولهم وقوتهم والتجأوا إلى الله عز وجل وابتهلوا إليه وتضرعوا كما تضرع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر حتى سقط عنه رداءه يناشد ربه وهو أكمل الأمة إيمانا وأعظمهم يقينا ومنزلة عند الله تبارك وتعالى ومع ذلك بهذه الضراعة فماذا يقول غيره إذن لاحظوا هنا فهزموهم بإذن الله هذه تدل على التعليل تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها فهزموهم يعني لما كانوا بهذه المثابة لما قالوا هذه المقالة هزموهم فهزموهم بإذن الله وهكذا أيها الأحبة فإن الركون إلى النفس وإلى ما يملكه الإنسان ويحويه ويحوزه من القوة وما يكون معه من العدد والعدد وما إلى ذلك يكون سببا لخذلانه هؤلاء في البداية قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ثم بعد ذلك حصل منهم التراجع لكن الفئة القليلة الذين قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ولم يلتفتوا إلى شيء آخر فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة لاحظ هنا أنه قدم الملك على الحكمة والحكمة فسرت فيه النبوة والنبوة أعلى مرتبة من الملك وذلك كما قال بعض أهل العلم باعتبار أن ذلك للترقي قتل داود جالوت فكان هذا السبب لعلو مرتبته فعرف وذا عصيته وحصل له بسبب ذلك الملك ثم أعطاه الله ما هو أعظم من الملك وهي النبوة فحصل له هذا الترقي بالتدريج بهذه الطريقة ثم أيضا وعلمه مما يشاء هذا يدل على أن الأنبياء لا علم لهم الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن نوحا صلى الله عليه وسلم قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم بعد ما قال إن ابني من أهلي فبين الله له أنه ليس من أهله ليس من أهل الإيمان وكذلك أيضا إبراهيم صلى الله عليه وسلم جاءه الأضياف من الملائكة على صورة بشر فذبح عجله وصنع الطعام وأتعب أهله وجاء بالطعام وضعه بين أيديهم فأوجس منهم خيف حينما لم يطعم من طعامه وهو لا يدري أنهم ملائكة حتى أعلموه وهو خليل الرحمن وكذلك لوط صلى الله عليه وسلم قال لهم كلامه الذي يعتذر به لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد حتى أعلموه فقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصل إليك وما كان يدري أنهم ملائكة أو كان يقول لقومه هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد فلا يعلم الغيب إلا الله والأنبياء لا يعلمون إلا ما علمهم الله فكيف بمن دونهم ممن يدعى لهم الولاية فهذا لا يصح بحال من الأحوال لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم الإنسان إلا ما علمه ربه تبارك وتعالى وهذا يورث أيضا التواضع لله أن الإنسان كلما ازداد علما في أي لون من ألوان العلوم ازداد إخباتا وتواضعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أشياء مادية وعلم آدم الأسماء كلها أسماء الأشياء كأس وقدر ونحو ذلك قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فهذه أسماء الأشياء كلها أشياء التي عرضها على الملائكة فإذا كان الملائكة يقولون ذلك فكل صاحب علم ينبغي أن يقول ذلك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت لنا كيف العلوم الشرعية التي تدل على الله وتعرف به تعرف بالطريق الموصل إليه والدار التي يصير الناس إليها هي أولى العلوم أن ينكسر صاحبها وأن يخبت أن يتكبر ويتعالى على الناس ويتعاظم ويصيبه العجب بسبب هذا العلم ويصير من أهل الزهو والترفع هذا لا يليق بحال من الأحوال كلما ازداد علما ازداد تواضعا واخباتا لربه وخالقه جل جلاله والله عز وجل يقول وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم قال ووجدك ظلم فهدى قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فالله هو الذي يمن على عباده ثم أيضا لاحظ هنا هذا الخروج من الحول والطول ثم ما يعقب ذلك من النصر لهؤلاء أهل الإيمان كل ذلك يجعل المؤمن مع قوله تبارك وتعالى وعلمه مما يشاء يجعل المؤمن لا يركن إلى نفسه ويثق بها تثقة المذمومة تثقة بالنفس أيها الأحبة نوعان نوع تبعث الإنسان على الإقدام والمبادرة والعمل والنهوض بالمهام فلا يكون هذا الإنسان عاجزا متوانيا ضعيفا جبانا خوارا لا يثق بنفسه فلا يستطيع أن يتكلم في مجلسه أو في عند أضيافه ولا يستطيع يستقبل أحدا ولا أن يلقى الناس هذا غير محمود هذا ضعف لكن الثقة الأخرى التي يذكرها بعض من يتحدثون في هذه البرامج والدورات التي يقولون بأنها في بناء النفس وما إلى ذلك يتحدثون عن الثقة أحيانا بحديث فيه مضالغة يعني كأن الإنسان يطلق العملاق فيتحول إلى إله إلى قوة لا تقار وهذا مذموم وبعض من يتكلمون عن هذه الأشياء يذكرون هذا عن أنفسهم ويذكرونه لغيرهم ولو وقع لأحد منهم أدنى الأشياء لكان أعجز الناس ومن الطرائف أن أحدهم كان يحدثه محدثه من هؤلاء بكلام طويل في مجلسه عن هذه القوة وهذا العملاق الذي ينبغي أن يطلق في النفس ويقول أنا أستطيع أن أرفع هذا البيت فلما خرج وجد سيارته وجد الإطار قد نزل وأحتاج إلى تغييره فجاء كالمعتاد بهذه الرافعة يرفع وبقوى ضعيفة وإمكانيات ضعيفة فقال له أطلق العملاق وارفع السيارة وغير هذه العجلة ما تحتاج إلى رافعة ولا تحتاج إلى هذه الجهود التي يحتاج إليها ضعفاء الناس هؤلاء يتكلمون في خيالات يتكلمون يجعلون من الإنسان كأنه إله قوة لا تقهر في هذا الكون وهذا الكلام غير, غير صحيح وينبغي على المؤمن أن يحذر من مثل هذا وإنما يتبرأ من حوله وطوله وقوته كذلك أيضا كما يقول الألوس فيه فضيلة الملك وأنه لولاه ما استتب أمره العالم ولهذا قيل الدين والملك توأماني ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر لأن الدين أس والملك حارس ولا ما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع وكذلك أيضا في هذه الآية الخبر عن سنة كونية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فيدفع بأهل الإيمان صدور الكفار على مر الدهور ولولا لولا الله حيث رحم العباد فدفع هؤلاء بهؤلاء لعم الشر والفساد وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول لو أمرنا كل ولي مقتول أن لا يقتص من القاتل وكل صاحب دين أن لا يطالب غريمه بل يدعه على اختياره وكل مشتوم ومضروب أن لا ينتصف من ظالمه لم يكن للظالمين زاجر يسجرهم وظلم الأقوياء الضعفاء وفسدت الأرض بد من مدافعة بين الناس، ولكن الله ذو فضل على العالمين، أوجدهم، خلقهم، وأوجد فيهم هذه السنن، فيحصل في هذا الكون من الصلاح واستقامة الأحوال ما لا يقادر قدره، فهذه من نعمه على عباده، ولهذا ذيلت هذه الآية بعد هذه الوقائع بهذا التذيل، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فلاحظوا هذا التدافع الذي حصل بين هؤلاء إلى أن انتهى بقتل جالوت وغلبت أهل الإيمان وما إلى ذلك ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله من رحمته وسنته الجارية أن يدفع ضرر الكفار والمنافقين بالمؤمنين المقاتلين وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستلاء الكفر وشعائره عليها تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك حجج الله وبراهينه نقصها عليك الصدق وإنك لمن المرسلين الصادقين لحظة ذي التأكيدات في هذه الآية تلك آيات الله نتوها عليك وإنك بالحق وإنك إنها لتفيد التوكيد وكذلك لمن المرسلين وما قال أيضا وإنك لرسول الله ردا على المنكرين لرسالتي كأنه يقول قل ما كنت بدعا من الرسل وإنك لا منه من جملة رسل عظام كرام مروا عبر التاريخ أنا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه إن كان لديكم إضافة على السؤال كيف لكن الله ذو فضل على العالمين يقول هل أهل الإشراك يدخلون في هذا بفضل أهل الإشراك هنا في هذا المقام في هذا السياق يدفعون بأهل الإيمان فإن كان من فضل في مثل هذا على أهل الإشراك فهو بدفعهم لتقليل شرهم وكفرهم لئلا يتضاعف جرمهم فيعظم أذابهم من هذه الحيفية ولهذا قالوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين قالوا طيب ومن قتل المعارك من الكفار من مات على الكفر قالوا هؤلاء لم يتعاصل لهم من القهر فلم يتعاظم كفرهم وشرهم فكان ذلك أخفي عذابهم أما فضله تبارك وتعالى على العباد عموما بغير هذا السياق فلا شك أن الله ذو فضل على الناس جميعا فهم يتقلبون بأفضاله وألطافه سبحانه وتعالى ولو تخلى عنهم طرفة عين لهلكوا نعم طيب نعم الله عز وجل أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسوح ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم أسوح كاملة وما قد يصدر عنه من اجتهادات فإنه يسدد بالوحي فإذا جاء الوحي مصوبا له ومبينا وجه الصواب الحق ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض عاتبهم على قبول الفداء في بدر وأخذ الأسارة لولا كتاب من الله سبق فهنا عاتبهم على هاتين القضيتين كانوا يأسرون يستبقون هؤلاء الكفار وهو أول مواجهة معهم فعتبهم الله على ذلك والثاني قبول الفداء فهذه جاء التصويب للإجتهادات لما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وقدم دعوة هؤلاء الكبراء من المشركين وجاءه ابن أم مكتوم أعتبه الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى فالوحي يأتي مصوبا ومسددا فما أقره الوحي من إجتهاداته عليه الصلاة والسلام فمعنى ذلك أنه حق وصواب فنطمئن كل الأطمئنان هو هذا الإقرار الإقرار يعني لم يستدرك عليه هذا معناه فنطمئن تماما فهو مسدد بالوحي هذا في اجتهاد أما تبليغ الدين فهذا لا كلام فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نعم طيب السلام عليكم